لا عسكري رقم واحد صادر عن القيادة العامة لقوات العاصفة اديكالا على الله وإيمانا منا بحق شعبنا في استعادة كرامته ووطنه وإيمانا منا بمؤازرة أحرار وجرفاء العالم لذلك فقد تحركت أجنحة من قواتنا الضاربة في اليوم الجمعة. 31-12-1964 وقامت بتنفيذ العمليات المطلوبة منها كاملة ضمن الأرض المحتلة فلسطين وعادت جميعها إلى معسكراتها سالمة عاشت سحفة شعبنا وعاش نضاله لاستعادة كرامته ووطنه القيادة العامة بقوات العاصفة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح